الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الرابعة والأربعون بعد المئة من حلقات إحكام من القرآن الكريم يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم هذه جملة مؤكدة بإن فإن أجات توكيد والذين اسمها وجملة أولئك ما يكون لديهم أطونهم إلا النار خبرها ويكتمون أن يخفون ما أنزل الله من الكتاب الكتاب هنا مفرد والمراد به الجنس أي الكتب فيشمل ما أنزل الله من القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة على الرسل ويشترون به ثمنا قليلا أن يأخذون به ثمنا قليلا لأنهم يخفونه لينال الجاه أو لينالوا المال أو ينالوا الحظوة عند الزعماء أولئك ما يأكلون في بغيهم إلا النار وهذا متعين فيما إذا كتموه من أجل المال فإنهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار لتحريم هذا المال عليهم لأن هذا المال حرام عليهم من وجهين الوجه الأول أنهم أخذوه بها الحق والوجه الثاني أنهم كتموا من أجله الحق ولا يكلمهم الله يعني تكريم رضا ولكنه يكلمهم تكريم إهانة في قوله تعالى هنا يقول أهل النار ربنا أخرج منها فإن نعذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تقلمون ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من آتانهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك ولهم عذاب أليم أي مؤلم هذه الآية فيها من الفوائد والحكام تحريم كثم ما أنزل الله من الكتاب وهذا يستلزم وجوب بيان ما أنزل الله من الكتاب ولكنه لا يلزم إلا إذا اقتضت الحال بيانه إن بسؤال سائل بلسان المقال أو بسؤال سائل بلسان الحال أما لسان المقال فأن يأتي رجل إلى عالم من العلماء ويقول ما تقود في كذا وكذا فنفتيه وأما لسان الحال فأن يرى الإنسان شخصا يتعبد لله تعالى عبادة على غير وجه صحيح فيجب عليه في هذا الحال أن يبين له الحق في ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله ما أنزل الله من الكتاب ومن فوائدها أن الكتب التي جاءت في الأنبياء منزلة من عند الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ العوض على كتمان الحق يقوله ويشترون به ثمن قليلا فإن قيل وهل يحرم العوض على بيان الحق بمعنى أن يعطى العالم أجرة على بيان الحق وجوابهم على ذلك أن نقول إن تعين عليه بيان العلم حرم عليه أخذ عوض عليه وإلا نتعين فله أخذ عوض ولكن يكون من بيت المال لا على سبيل الاستئجار ومن فوائد الآيات الكريمة أن كل ما يكون من متاع الدنيا فإنه قليل لقوله تعالى ثمنا قليلا ويشهد لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ومن فوائد الآيات الكريمة أن كتم ما أنزل الله من الكتاب يشتري بين الإنسان ثمنا قليلا من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه في قوله ولائك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ومن فوائد الآيات الكريمة ثبات كلام الله سبحانه وتعالى لأن نفى تكليمه لهؤلاء دليل على أنه يكلم غيرهم وأهل الحق من السلف والخلف يثبتون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع ومن ذلك القرآن الكريم فإنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدى وإليه يعود كما قرر ذلك أهل السنة وجماعة ومن فواعد هذه الآية الكريمة إثباث يوم القيامة وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل ولأنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونرى الموازين للقسطة يوم القيامة ولأنه يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يزكي من يشاء فإن نفل تذكية هؤلاء جريمة على تبوتها لفدهم ومن فائدها أن هؤلاء الذين يكتمون ما أزل الله من كتاب ويستمر به ثمنا قليلا لا يزكيهم الله يا مكيانا فلهم أهل الفسق والجوى ومن فائل الآية الكريمة أن هؤلاء مع إعراض الله عنهم وعدم تكريمهم إياه وتكريمه إياهم وعدم تكريمه إياهم وتزكيته لهم لهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم وذلك عذاب النار بشدته وعظمه نعوذ بالله من النار فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أخبر أن نار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءا أي أن نار الدنيا كلها جزء من سبعين جزءا من نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم في زيار فبد الرحيم إنه على كل شيء قدير وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته